بل أتيناهم وَإِنَّهُمْ وإنهم لكاذبون اللَّهُ اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى وَبِحَمْدِ اللهِ عَمَّا يَطْغُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ قل رَبِّ إِنَّمَا تَرَيَّنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهَنَّ نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَتِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بِكَ رب أن يحذرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها كلمة هو قائلها ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون فاذا ان في خف الصور فلا انساب بينهم يوم وَلَا يَتَسَاءَدُونَ أَمَن سِقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِي